هذا ساح كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم وانطلق على آلهتكم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 ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبله بقوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة. Ulaa, in kalah apsara, in kallun illa kazzad rosul, fahqiq aqab, wma yanzuha, ulaa, illa cipah tuwahida, maalaha min وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا الْقِطَامَ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّاب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشدّدنا ملكه وأتيناه من حكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبؤ الخصم إذ تسوّوا المحراب إذ دخلوا على داود ففز عبدهم قالوا لا تخف لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعجه وانك كثيرا من الخلطاء يغبي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخرّك عه وآلاف فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن ما آل فَإِذَا دَاوُودُ إِنَّهُ جَعَلَنَاك خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ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 أَمْ نَجَعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَتَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّالِ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 وَلَقَدْ فَتَنَّا ثَنَىٰ سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَ ٱلَّذِى لا لَّن لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِى إِنَّكَ أَنتَ الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره وخاءا حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطا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 واذكوا عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا وحلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل وليسع وذلكفر وكل من الأخيار هذا ذكر وَإِنَّ الْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَا آبَى جَنَّاتٍ عَدْنٍ مُفَتَحَةٍ لَهُمُ الْأَدْوَابُ مُتَكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٌ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أتْرَابٌ Haa,za matuagun di yom al hisab. Inna ha,za lrizquna ma leh min nafad. Ha,za w inna lqtaqin lasheru maab. Jannah ma yaslaunha فَيَذُوقُونَ حَنِيمًا وَغَسَّاقًا وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجًا هَذَا سَوْجٌ نُقْتَحِمُ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالِحٌ قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتمه لنا فبئسا قراب قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا فينا وقالوا ما لنا لا نرى رجلا كنا نعدهم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 رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار قل هو عظيم انتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملائكه الا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 Fasejda al-malaikatu kullu maa jma'oon, illa iblis astakbara, raka'na min al-kafirin. Qaula ya iblisu ma managka an tasyuddalimaa Astakbar taat kau termin al-Galil. Kata anak yang baik. Membuatkan aku dari api dan membuatkan kamu dari tanah. Kata, jangan keluar daripadanya. Kau adalah Allah, Rabb, fa azirni ila yomi yubathun. Qal fa inna k min al zhirin ila yomi waktu al ma'nuum. Qal fa bi قال said, then the truth and the truth, I will say Is it because the heaven is from you and from those who Inhwa illa dzikul alamin, ولا تعلم النبأه بعد حين.